فكلوه هنيئا أم مريئا ولا تؤثفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وابزقهم فيها وابزقهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنَّ أَنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٌ أَيْ يَكْبَرُ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا, وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودَه يدخلُه نارًا يدخلُه نارًا خَالِدًا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فَاشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا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 ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسا فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتُمَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتان وإثم مبينا، وكيف تأخذونه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعضه وأخذنا منكم وأخذنا منكم ميساقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا الَّذِينَ مَاتُوا عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نساءكم التي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم فَلَا جناح عليكم وحلايل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارا عن تراضي منكم ولا تقتلو أنفسكم إن الله كان بكم رحيما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 ان الله كان على كل شيء شهيدا اذ جعل قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تقافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها, يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما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 لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا, حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أَوْ لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بِلِلَّهِ بل يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُ نَفْتِلا أُنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كذِبًا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 اولئك الذين لعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يقتلون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهرا وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم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 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ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 وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بنيغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوا كفاستو فر الله فاستو الله واستو فر لهم الرسول لا الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يربط النف إن أصابتكم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكم معهم شهيدا ولَئِنَّ أَصَابَكُمْ فَضُلُّ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَالِيتَنِي يَالِيتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزٌ عَظِيمٌ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 قل ما تع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج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 وَحَذِّرْ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذينَ كَفَروا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفاعةً حَسَنَةً يَكُلّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا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 مَا لَكُمْ فِي مُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَادُّ لَهُ تَكْثُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ قَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ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 إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الأضدر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ بَالِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيلتهم ولا يهددون سبيله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاضًّ كَثِيرًا وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 وَاِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أَمَرَ بصدقة أو معروف أَوْ إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 İn Allah la yufur ayni üşrak biihi ve yufur ma doun zâlik limeyi yâa, wmey üşrak bii Allah, fakud zâl zâlân bâida. İyedgûn ma douni illa وَإِنَّ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْئًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّنَّهُمْ وَلَأَأْمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَن يَعْمَل سُوءًا يُجْزَى وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ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 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا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 وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا, فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بِآيَاتِ الله وقتلهم الأنبياء وَقَدْ ذِهْمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبٌ لا هُلْفٌ بَلْقَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُنَّ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى نَظْرِ يَمَّبُهْتَانًا عَظِيمًا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 وأخذهم الربا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود الزبورا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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراط مستقيم يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلاله